لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ كَلَّا إِنَّهَا لَتَسَاءَلُ عَن مَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ وَيَجْعَلُونَ لله سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنفا ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أينسكوا علىه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 وَلَكْنَا سَبِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ, ولكن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى فإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرِمُونَ وَتَصِفُ الْجِنَّةُهُمْ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ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 كِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ